بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما ضل صار وما ينطق عن الهوى ان هو الا شديد القوى علما شديد Wow. فأول jī gī mā an hamaka zabafū atumā afat وَلَقَدْ رَآهُ مَذْلَةً أُخْوَا عِندَ سِدَوَاتِ الْمُنْتَهَى عِندَ سِدَوَاتِ الْمُنْتَهَى dia você se أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ Lord, glory to the that We'll <laughs> be فلله الآخِرَةُ وَعُلا